العاشين دينا توافل من كتب لنا وصل صللنا من بلنا تمام بالمحر مركبنا من عرفين في ودنا حاولنا تحوى معرفنا جنائب المهاتبنا تراسينا مراسينا عرفنا الموج والطيارو، في بحر غامض بأسرارو، وتوحنا الهوى والله، وحيرنا في أفكارو. أسينا كتير وما أسينا، ولا نولنا أمانينا. أسينا كثير وما أسينا، ولا قلنا لا امانينا وجينا نعود وما ولا ادرك مقادنا تراسينا مرسيل حول او ولا ادرك مقادنا تراسينا مرسيل نقلنا ووقفنا ومدينا في حبال الصبر وظل وعرفنا وشاوب من بعيد على البر بنصر الشوق ضل لينا وجينا النروح ضل بنصر الشوق ضل ويجينا نروح ضلينا ويجينا نعود Vi gick nu och gick tillbaka och lärde oss. Och vi hade inte nåt att lära دلنا الدف ومشينا نغني عن نصيب ما وين ولا ح البر لعنينا وقلنا الصبر والله جميل وقبل البر بشوية رمتنا بنضر برقية رجعنا البحر من تاني نهاسي منه ونعاني رجعنا من تاني مقاسي منه ونعاني ويجينا نعود ومعرفنا ولا ادرك مقادتنا تراسينا مراسينا <تصفيق> <تصفيق> مو ودينا حاولنا نعود ومعرفنا ولا إن ركمة أدفننا ترسينا مرسينا.